ثلاثة، استمع إلى الأسئلة والأجوبة وقرأهما ثم اكتبهما في دفترك ما مهنتك؟ أنا خياط ما مهنتك؟ أنا مهندسة ما مهنته؟ هو حلاق ما مهنتها؟ هي صيدلانية ما مهنتهما؟ هما مهندسان ما مهنتهما؟ هما ممرضتان